أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يَخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَ ظَمَأً وَيَنُوءَ ردنَاأَ يُبدِلَهُ مَا رَبّ مَا خَيل مِنْ غزَكَتَ وَأَقَْبَ الرُحمَا وَأََّجِدَُر فَكَانَ لِغُلَ مَينةِ مَيْنِ فيِي المَدينَةِ وَكانَ تحتهُ كَذَُّهُمَا وَكَانَ أَبُغُ مَا فأراد ربك أن يبلغ أسدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 حَتَّى إِذَا بَلَغُوا مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَتَّ عَذِبٌ وَإِنَّ مَا اتَّخَذَ فِيهِمْ حُسْنًا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 وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ آدُونَهِ قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 قُلْ أَمَّ مَكَّنَ نِي فِيهِ رَبِّي خَيْرًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ نَافُخُ فِيهِ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 111. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا 112. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور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 وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 ما إلهكم إلا هو الواحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا علي الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إِلْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَى الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا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 قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ مِنَ النَّاسِ فَلَا تَعْلِ 114. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشجا 115. يا يحيى خذ الكتاب بقوة 116. وآتيناه الحكم صبيا 117. وحنانا من لدنا وزكاة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 وَالْقُلْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ إِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّقَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ كَيْدِكِ إِنْ كُنْتِ تَتَّقِينَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا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 قبل هذا وكنت نسياً منسياً فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً 129 وهزي إليك بهذع النفلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ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 اِذَا كَانُوا أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُنْشِئُ لَكَ شَيْئًا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 يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا أَلَا أَرَغِبُ أَن تَعْنَىٰ عَن آلِي يَابْرَاهِيمَ يا لا ا لن تتهي لا ارجو منك وهجرني مليا قل سلام عليك ساستغفر لك ربي انك نبي حفيظا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 119. وكل أن جعلنا نبيا 110. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 111. واذكر في 117. وكان مخلصا وَكَانَ رَسُولًا نبيا 118. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 119. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً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 نَبِذِينَا مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا فَخَلَفَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلمون شيئا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 أَولَا يَكُل الإِسَانُ أَنا قَلَقُ نَاغُ مِن قَبِل وَلَم يَكُ شَيْئ فَورَبِّكَ لَ نَحشرًاَّهُم وَالشَّيطينَثَُّ لَ نُحظِرًاَّهُم حَوْلَجَهن مَ يثّ ثمَُّ لنحضرنهم حول جهنم مِن كُل شيعة أيهم أشد على الرحمان عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولا بها أصليا وإن منكم إلا واردها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 118. ويزيد الله الذين اهتدوا هدا 119. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 110. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثب ما يقول ويأتينا فردا 119. وارتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 110. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 111. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على هل تَعجَ عَلَِْم إِ ما نَعُدّ لَعََّ يَوْمَ نَحشُر المُتَّقينَ إلَ وَحمانِ وَفد وَنَسُوقُ المُجرمينَ إلىى جَهَّ م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 119. في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 117. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 118. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منكم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى اِذَا رَأَى نَارًا فَقُولَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى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 قَالَهَا هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا وَلِي فِيهَا مَآربُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قُلْ خُذْهَا ولا تخف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 إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحشى قالا ربنا إن لأننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تقى فإنني معكما أسمع وأرى.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 قَالَ فَمَا بَالُوا الْقُرُونِ الْأُولَى؟ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبْلًا وَأَنْزَلْ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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاوة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُ وَنَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سوى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُوحًا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبوا بطريقتكم المسلاه فاجمعوا كيدكم ثم نُصَفَّ وَقَد أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ مَا أَنْتَ ۖ تُلْقِي وَإِنَّ مَا أَنْتَ كُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلِ ألقوا فَإِذَا حِبَالُكُم وَحِصَارُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى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 أو لآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاجْعَلْ لَهُمْ مِّنَ الْأَمْرِ يُسْرًا فَأَجْبَعَكُم فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ اليم ما غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْزَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ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 قَالَ فَإِنَّا قَذَفْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ سَامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا فَطَلَ عَلَكُمعَهْدُ أَنْ أَْغَدتُم آي يأَحَِّ عَلَكُمْ رَضَوُم مِ الرَبِّكُم فَأَخْْلََفْتُم مَّ وَعْدِيقالَاهُ مَا أَخْلَفْناَا مَ وَعِدَكَ بِمَلْكِنَ وَلَكِ النَّ ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ طَرًّا وَلَا نَفْحًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مشاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ الْمُسْتَقَرِّ إِنَّ مَائِه إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علما 119. كذلك نقص مِنْ من أنباء ما قد سبق 110. وقد آتيناك من لدنا ذكرا 111. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا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 يَوْمَ إِذَِّ تَ فَعُ الشَّفَاقَةُ إِللاا مَنْ آذِنَ لَ الرَّحْمَن وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاَا إِعلَ مَا بَيْنَ أَديِيهِم وَمَا قَلفَوم وَلَا يُحطُونَ بِهِ غِلمَا وَغَنَتِ الوجُوه للِْحَجّ القَيون بَقِيَّةُ خَوَبَ مَنْ حَمَلَهُ الْمَاء وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوث إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 قُل كَذَلِكَ اتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نَسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أذواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها 111. لا نسألك رزقا 112. نحن نرزقك 113. والعاقبة للتقوى 114. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه 115. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلي لقالوا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قُلْ كُلْ هُمْ مُتَرَبِّصًا فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهتدى